ان زعمتم انكم اولياء لله ان زعمتم انكم اولياء لله لن دون الناس فتمنوا الموت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 فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا